لا اله الا الله القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبطت عيناه, عيناه من الحزن فهو كظيم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 إنهُ مََتَّطِ وَيَصبِ فَإِ اللَّهَ لا يُضيع عََجرَ الْمُحسِنين إِهُ مََتَّطِ وَيَصْبِ فَإِ اللهَّه لا يُضيعُ عََجرَ الْمُحسِنين طَاوتَ اللهَّهِ لَ بَدَ آثََكَ اللهَّهُ عَلَنَا وَإِن كَُّ لَخَااطين. قال لا تثريب عليكم اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الرحيم اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولم ما فصلت العيوق قال ابوهم ولم ما فصلت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 تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَتَرَدَّاهُمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ